وَأَظْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ سَلِيمٍ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَلْتَنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا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 تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم ققوم قاهركم معكم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تذن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاتمعون قيل دخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين